أغداد الشيطان الرحيم سيجل سيجل سيجل We <laughs> love ما Bismillahir You light my. In the world مقدر <تضحك> الله أطرح أن الشيخ محموم ترزي الناس ليس جمعين الكلام لا أستطيع الله لا أقدر الله هيد تجذر الضوء بس مولان معنا حضر ما هي كمت، لا يبتعليه ما هي كمت، لا يبتعليه مولا كيش ما عزين يسمع ويش معنا مولان ما صلع أخي عن مبارك <تضحك> يا دي يا روزك أمينا يا روزك يا Maan kaukana,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 ايوه واحده واحده شيخ محمود يا كمان الله يرحمه الله يرحمه من هنا لا اقدر حط ما محمود انا والله فين يا جدع ما قدرنا والله امم الله يفتح عليك يا اولاد من الله Kiitos <trius> حيته و في ديره ولا بحاجة نادي ما اول الجد اول الجد لا انا انا عايزك انت اهو بيقول ايه كمان مره يا شيخ ابو العينين على حبيبك النادي. إِنَّ الله <تصفيق> صل على حب <تصفيق> النبي حلاوة بعد كده مفيه بس صلي على حب النبي النبي كبسة بوقير من يصلي عليه يا النبي يا تحب التنبي تشبعي يا تحب التنبي الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، زغزحك شوية زغزحك شوية يا شعيش عشان زمان جلدك طب كده طب كده طب كده ما شاء الله لا تشوف شفت عندك حد شريط جايبني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله بسم بقول لك عيد اني واحده فيهم بس اللي تعجبك خدها ثاني الله يكرمك اللي تعجبك عيدها ثاني يا جماعه دي <تضحيح كالمي> الله الله الله يرحمه اللي تعجبك فيهم لك اللي تعجبك فيهم والله يستر الله يفتح <سؤال> <مممممم>. <سؤال> يا بختك اللي تصلي على حبه النبي مش هنشجع نعملها دي ما This I <laughs> طيب بس نعمل ايه؟ ما بتستعمل اليداد اياد عبد اذا كنت متعذب اذا كنت <تصفح> بركة الشيخ محمود, محمود علي البنة وصلت إلى صدرك, صدرك وفي فمك ووضع إليك البركة جميعا للمقرؤين بإزاعة والتلفزيون الشيخ أبو العنين شعيشع البركة في الله وحيات حضرة النبي الغزي الشيخ محمود في قبرك أبونا يرحمك سنقلي نعوذ بالله من الشيطان This não, <laughs> انتظمت عاجل قول يا قول النبي تبثب كلنا ليه بعت عم الحاج محمود علي الثاني رحمه الله عليه ديل يا اموني ديل ابو خاطر الله عليها عليها الله عليه رحمه الله عشان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> امان يا من من كان فيون صور ووالدي <تصفيق> <تصفيق> أنا مش هأستأجل عليه. مش هنحذره؟ لا أنا عاد أسمع في الضرب. ليستعد على سمعات. ليستعد على ضرب. أنا على ضرب. أنا سمعت من. على ضرب. أنا سمعت من. على زمان زمان قول الشيخ محمد بن <تصفيق> الله اسامي يوم غسيك والدكتور عبد الكامله ولا وداها حاضر الله يكرمك خاطر الدب بتاعنا العظيم قبوله قيم ودي مصحه والعكره انا الله ما في فينا ما ما الله إن الله Ya tanammai mai ti kuama a pabu Allah ya Voi, mm. kiitos. Mm. Mm. Mm. Mm. KuhlahuillaNetKi <trius> والله ما الله يكون لنايمين وصحيين لو ما طلع الحجر في <تصفيق> الباب وانت Kiitos kun يلا بتصور ما يقومش خاطر عبه لا اله Oh, شخص يا شيخ شخص شخص شخص يا شيخ بلليات أعبكم يا شيخ يا شيخ خب العنين شخص Yeah. Mm -hmm. لا هجاف <تصفيق> <قوضي. الله> <تصفيق> احنا يعني والله يا اتحبت النابي يا اتحبت النابي سيدنا الحسين دليلة نور دليلة, دليلة, دليلة الحق بتاعنا اخونا وحبيبنا وانتباكم ون في ذا لينا ون نقول ما النبي وقت ان وصلت جالنا طلع على جاي والله يا موفقك فيها والله والله والله نص والله وان طولك Whoa. Se on